وَوَضَعْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا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 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاتبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَابِشْكُم بَيْنَهُ بِمَا أَنْ زَلََ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِ أَهُو أَهُمْ وَلَا تَتَّبِ أَهُو أَهُم وَحظَرْم أَ يَفْتِنُكَعَن بَعْظِمَا أَنْ زَلََ اللهَّهُ إلَيك فَإِن